يَقُدُومُ قَوْمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأُورَجَهُمُ النَّارَ وَبِأَسَلْ وَرْدُ الْمَوْرُودَ وَأُتَبِعُو فِي هَذِهِ لَعْنَتُهُ وَيَوْمَ الْقِيَامَنَ بِأَسَرْ رِفْدُ الْمَرْفُودَ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 فما أغنَت عنهم آلِهَتُهم التي يدعون من دون اللهِ من شيء إلا لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبية وكذلك أخذوا ربك إذا أخذ القرى وهي الظالمه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 بريبا وإن كلا لما ليوفينهم ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إن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 وقم الصلاة قرفين نهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبنا السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضمن She